ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 125 اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافاً وبداراً أي يكبرو ومن كان غنياً فليستعفِث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 ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُفًا وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلِيَتَقُوا اللَّهَ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 ما تركم من بعد وصيتي يوصين بها أمدين ولهن الربع مما تركتم إلا لم يكن لكم ولد. فإذ كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهم السدس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 ترجمة <تصفيق>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 فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفت مشقة بينهما فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 وَنُفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إن الله لا يظلم مثقال إثقال ذروته تك حسنتين يضاعفها وإيتك حسنتين يضاعفها ويؤتى باللدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا عصا الرسول لو تسوابهم الأرض لو تسوابهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصلهم نار كلما نضجت الجلوده بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنّ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 اجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 وَمَن تَوَلَّ فَما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا دَرَسُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتًا قَائِفَةً مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ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 Ja, det är inte إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدورهم أو جاءكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلواكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتل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 والمؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعده عذابا عظيما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 ولا جناح عليكم إلَّا كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم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 لا يرجون وكان الله علي من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 ات الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه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 أُنزِلَ كِتَابٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِنَّا لَعَلَىٰ هُدًى فَلَا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 أَإِنَّا وَمَن يُطْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 منه ما لهم ما لهم به من علم إلا التبع الضن وما قتلوه يقينا برفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكما وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرُومَنَ عَلَيْهِمْ قَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُوَهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِ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 مر يم وروحٌ من، فأمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة لذته خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه.